وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقْلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَ الرَّحْمَنُ مَثَلًا غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون قال أَوَلَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أي يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأفوس وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون.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 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقُضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَا كِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُ أَمْ رَمْ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ